وأيوب إذ نادى ربه وأيوب إذ نادى ربه إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأاتيناه أهله ومثله معهم رحمة رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلك في كل من الصابدين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذن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 119. ويدعوننا رغبا وارهبا وكانوا لنا خاشعين 110. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ وَتَقَطَّعُوا أَمْرًا بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا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 سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الْحُسْنَاءِ أُولَئِكَ كَانَ هُمْ بَعْدُونَ أُولَئِكَ عَنَّا مَبْعُدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسًا وَهُمْ فيما اشتهت وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم, هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطيل السجل للكتب كما بدأنا أول خلق الله 129. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون 120. إن في هذا لبلاوا لقوم عابدين 121. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما أنما اللهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكوا بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون